لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مَا ما خرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلعه ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم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 تضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مغلسون